فسعيد بن عمر البرزعي جال في ابي زرعة الرازفة واحد قال له والله نشوف الكتاب ده اللي متلم ابن الحجاج صنفه وسماه الصحيح وفي عالم اسم الفض الصائغ ايضا صنف في ذلك الوقت كتابا سماه الصحيح فقيل لابي زرعة ايه رأيت في النيش الصنيع ده? قال فرأيت ابا زرعة يستنكر ذلك ويقول هؤلاء قوم أرادوا رئاسة لأنفسهم قبل أوانها فصلفوا كتبا يتسوقون بها يتسوقون بها يعمل ينفس سوء يعني ثم بدأ أبو ذرع الربي يقلب صفحات صحيح مسلم وإذا حديث لأصباط ابن نصر فقال أبو ذر أثبات ابن نصر مروى له الصحيح. وبعدين قلب كمان ايه ورعتين ثلاثة اربعة. واذا قطن ابن نسير راه اسم قطن من شيخ مسلح. قال وقطن هذا اطن من الاول. قطن يخرج له صحيح وبعدين برضه ايه خد لورعتين ثلاثة واذا احمد ابن عيسى المصر. قال واحمد ما رأيت اهل مصر يشكون فيه انه واثر الى لسانه يعني ايه يعني اهل مصر يقولون ان احمد بن عيسى يكذب. يبقى احمد بن عيسى يروى له الصحيح ثم قال يسرق ابن عجلان ومبراءه ويطرق لأهل البدع علينا حتى إذا لم يروا الحديث قالوا ليس في الصحيح ها؟ قال ورأيته يعظم ذلك واسة كيف قال سعيد بن عمرو البرزعي فلما رجعت إلى مسلم حكيت له اعتراض أبي زرع خلاص شو بقى الإمام مسلم حيقول هذه الإجابة التي ينبغي ان لا نغفلها ونحن ننظر الى الاسانين التي في الصحيحين وفي بعضها كلام قال مسلم انما قلت صحيح خلاص انما قلت من الاعتراض صحيح وانا أخير. اذا مسلم يعلم ان هؤلاء الرواه متكلمون فيه ومع ذلك خرج لهم طب ما عذرك أيها الإمام قال إن الحديث يكون معروفا بنزول من رواية استقار وهو معلوم عند أهل العلم فوقع لي من طريق هؤلاء عالية فخرجته رجاء العلوم والحديث معروف أصله عند أهل العلم من رواية استقاف إيه معنى هذا الكلام تعالف العلوم والنزول في الحديث أسرف أنواع العلوم هو تقليل عدد الوساء تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإثناد نظيف وبعدد سليم يعني مثلا. عد معايا. احمد ابن حنبا. حدثنا سفيان بن, حدث بن عيينة. ما شاء الله. حفاظ. ها? عن الزهري. احسن واحدكم بيقولوا الزهري ولا حاجة? ها? عن الزهري. عن انا. يبدأ يستاذي ايه? رباع جميل. خلاص كده يبقوا كام? بن عيينة. قال حدثنا الزهري عن انس. بين سفيان وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم واحد? اثنين. طب بين احمد وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم واحد? ثلاثة. ها? ايهما اعلى ثندا? سفيان ولا احمد? سفيان? ليش? لأن عدد الوسائف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل وهكذا بتعد بقى كل ما يكون الإسناج ثلاثي يكون أعلى رباعي يكون أنزل وماتي الرباعي يكون أعلى منه وهكذا انت عارف أعلى سند في البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اللي, اللي بيسمى العلماء الثلاثيات البخاري فالعلوم أو أشهر أنواع العلوم أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد الناظر يقل فيه عدد الوسائل بين كونين. صلى الله عليه وسلم إن هو عليه وسلم مثل المصباح كل ما تقترب من المصباح يشتد الضوء كل ما تبعد عنه يبدأ يقل هذا الايه هذا الضوء حتى يغلي المرء في الظلم لأن هذا كان العلماء بيتهفتون على العلو الإمام البخاري أرقع الأسانيد من جهة العلو عنده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حتى يصل إلى خمس يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مثلا لو قدر أن يكون لك سنة إلى البخاري هتعد الوسائط التي بينك وبين البخاري وبعدين تاخد بقى البخاري وشيوخه الحد النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف كم بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام السنبي كان يقول لمثلي فليسعى إلي بيني وبين البخاري تسع وده كان اعلى سند موجود في الدنيا ان يكون بينه وبين البخاري تسعة فقط لما يكون بينه بين البخاري تسعة والبخاري كمان بينه بيني يسع صلم ثلاثة يبقى البخاري اربعة يبقى اربعة وتسعة تلات تشر واحد فقط السند ده متأخر لما يكون بينه بيني لبيس عسلم تلات تشر له فقط ده انزل اثناز في سنن النساء الانت عارف من طبقت البخاري يعني قدرت أغلب مشاهد البخاري تسعين بالمية من مشاهد البخاري أدركهم الإمام النساء وراء عنه بين النساء في هذا الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8. أنزل ثمد موجود في سنة النساء بين النساء وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية فالقصد أن الإمام مسلم لرغبته في العلوم يقول رب حديث يكون الراو المتكلم فيه. بينه لو لو انني اخذت الاسناد من طريقه الى النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيه وبالنبي صلى الله عليه وسلم خمسة. او اربعة. فاذا اردت ان اخده من طريق غيره من افتقاد نزلت درج او درجتين يبقى بينه بالنبي صلى الله عليه وسلم يا ستة يا سبعة. او يا خمسة يا ستة. واخدرت يقول لا. انا علمت أن هذا الراوي المتكلم فيه لم يغلط في هذا الحديث بدلالة المتابعات من اتقاط والحديث معروف لدى أهل العلم جميعا إنه صحيح وأن اتقاط رووه وأنا ثبت لدي أن هذا الراوي وإن تكلم فيه لكنه لم يغلط في هذا الحديث خلاص فرغبة مني في أن أعلو بسندي اخترت هذا الصريق وتركت الطريق الآخر لنزوله واكتفاءا بشهرته عند أهل العلم خلاص فالإمام مسلم قال إن هذا هو عذري في التخريج لمن أخرجت عنه ومتكلم فيه ومع ذلك فقد احترط البخاري قبل مسلم البخاري قبل مسلم نشيط يعني ومسلم على وجه الخصوص لان الصناعة الحديثية في مسلم اكثر منها في البخاري الصناعة الحديثية في مسلم اكثر منها في البخاري احتقى مسلم في رواية من تكلم فيه بالذات هؤلاء الثلاثة الذين اعترض عليهم ابو جرعة الراجع فاصباق ابن ليس من شيوخ مسلم ولكن من شيوخ شيوخ خلاص يروي عنه ضعف ولم يرو مسلم لأصداق إلا حديث واحد فقط الصحيح وهو الحديث الذي يروي أصداق ابن مسقى عن سماك بن حرب عن جابر بن ثمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى ثم استقبله صبيان فجعل يمسح خدي أحدهم فلما مسح خدي وجدت لكفه بردا وليلا كأنها خرجت من جؤنة عصار هو ده الحديث الوحيد الذي أخرجه مسلم لأسلاط المصر أحمد بن عيث المصري اللي أبو زرع يقول يعني وأسر إلى لسانه هذا رأي أدي زرع فيه خطيب البغداد يقول لم أجد حجة لمن ترك حديث أحمد بن عيث المصري احمد بن عصر مصري لفضي مسلم حوالي اثنين وثلاثين حديث ثلاثين من ثلاثين لثلاثين ثلاثين حديث ما روى مسلم له منفردا لوحده كده في صحيحه الا ثلاثة احاديث توبع عليها جميعا خارج الصحيح لفا لم يتفرد اصلا بها وبقية الأحاديث كان مسلم يقرأ ما بين رواء أحمد بن عيسى وغيره كثير ما يقول حدثنا أبو الطاهر هو أحمد ابن عمرو ابن السرج ووأحمد بن, بن, و... بن عيسى أو يقول حدثنا حضرمة بن يحيى وأحمد بن عيسى أو عمرو بن سواد وأحمد بن عيسى يعني مسلم يروي لأحمد بن عيسى مقرونا بغيره فقد احتفظ والاحاديث التي اخرجها وانفرد بها احمد توب عليها في الكتب الاخرى في السنن بقوا صاحب الحبان والحاكم والكلام ده خلاص بقي قطن ابن نسيب لم يرو له مسلم في صحيحه الا حديثان واحد متابعة والاخر مقرونا بغيره خلاص الـ الـ في المتابعات اخرج في حديث اللي هو انس في في لما نزل قوله تبارك وتعالى يا ايوه الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم صوت النبي اعتزل اعتزل ثابت النقيب وكان رجل رفيع الصوت ست عالك وقال انا من اهل الناس لانني كنت ارفع صوتي على صوت النبي فاستقده النبي صلى الله عليه وسلم أياما فسأل عنه سعد ابن معاذ قال يا أبا عمرو ما فعل ثابت اشتكى مريض يعني فقال يا رسول الله أنا جاره وما علمته يشتفي ثم انطلق إليه يسأل عنه فإذا هو معتزل في داره لا يخرج قال مالك قال أنا من أهل النار لأنني كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فرجع سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال كله أنت من أهل الجنة فهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله أولا بسند نظيف خلاص. قال حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا الحسن بن موسى الاشيلي يعني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن انس بن مالك هذا السند الذي افتتح به مسلم هذا الحديث في الله سند ششم نايشم حماد بن سلمة صحيح متكلم فيه بكلام يسير لكنه كان أوثق الناس في ثابت البناني يعني حماد بن سلمة عن ثابت البناني قد تعظيم سلامه لأن حماد كان أوثق الناس ممكن يهم في بعض الشيوك الآخرين لكن في ثابت لا بعد ما الإمام مسلم أورد هذا الحديث بهذا السند النظيف أبو بكر بن نبي شيبة عام الحسن بن مسا الأشيب حماد بن سلمة ثابت ابن اسلم البناني. انا ابن مالك قال وحدثنا قطن بن نسيب. مش قطن ده اللي ابو زرعة طلب عليه. شوف مسلم اخر رواية قطن. ما قدمهاش. ليه? لان مسلم في البداية انما يعتمد على سند متين. وبعدين يجيب بعد كده اسميد يعني قد يكون في بعضها ما خالد. عايز يقول لك لو اعترضت على السند الثاني ده انا اعتمادي على السند الاول وبه يثبت الحديث انما اوضت هذه الاسند عشان ايه كنوع من التخوير نور على نور يعني خلاص فبعد ما سفى الاسند اولا بسند النظيف جاء بالوائد قطم قال حدثنا قطن ابن نسيب قال حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن ثابت ابن اسلم البناني عن انث ابن مالك خلاص يبقى شوف من السنة الأولاني حمد بن سلم عن ثابت وهنا جعفر بن سليمان عن ثابت أجي تنين عن ثابت أوه وبعدين رواه مسلم بعد كده عن سليمان بن مغير عن ثابت وبعدين رواه رابعا عن سليمان الثين عن ثابت يبقى أربعة يروونه عن ثابت فلاسم الجنان وحيد بالك فمسلم روا هذا اللي قتل بن سيد متأخسرا في المتابعات يبقى مسلم احباس ولا لا احترق. فلا تعترض على البخاري ولا على مسلم ليه؟ لأن هذان الإمامان استفق أهل العلم على تقدمهما في صناعة الحديث ومعروف كل صنعة لها أهلها فلما مثلا يقول يقال مثلا اتفق السبوي والكتائي مع اختلاف المدرستين على شيء زي في الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم فلما أهل الصمع يتفقوا على شيء ويقول فولندا مقدم يبقى لا تعترض عليه إذا ظهر لك اختياره فالبخاري وإن كان الراوي متكلم فيه إلا أنه انتقى من أحاديثه ما لم يغلط فيه إذا مجشت تقول له كيف أخرجت له والعلماء تكلموا فيه يقول لك أنا عارف أن يتكلموا فيه لكن هذا الذي أخرجته له مما لم يغلط فيه أنا عارق زي أفص مثلا مع, مع الـ يعني الـ مع رشي سمحوني نزلت كده للقاع. أفص طماطم أفص مانجا. بتلاقي مثلا فيه ستين سبعين حب تلاتين أربعين حب مضروح بتعمل ايه تنتقي من هذا القفص الايه الحبات السنينة انا بقى ممكن اقول لك لا الافضل ده كان فيه حبات مضعوبة كله? لا انا امتقيت ما لم يدركه العطب. كذلك علماء الحديث رأوه متكلم فيه. معروف ان الراوي ده لم يغلص في كل احاديث. وخذلك انما غلط في بعض احاديث. فانا بما لي من الخبرة والعلم والبربة والممارسة عرفت ان هذا الراوي أخطأ في عشر حديث عشرين حديث مئة حديث ألف حديث ثلاث والباقي لم يغلط فيه فأخذت ما لم يغلط فيه وخربته عندي أي ملام علي في ذلك هو الإمامان عملكة البخاري المسجر عشان كده ما تجيش تنظر في أثانيد الصحيحين فإن جماهير مدون الصحيحين صحيح إلا بعض أحرف قام الدليل على الغلط فيه وأهل العلم يقولون يعتبرون عن البخاري وعن مسلم بمحامد إذا يعني صادفنا شيء من ذلك ذكرناه لكن لا يختلف اثنان بتقدم البخاري رحمه الله فإذا أخرج البخاري لراوي متكلم فيه حديثا فهو قد انتقى من حديثه ما لم ينكوه عليه نعطي مثلا بأول حديث في البخاري الذي قال فيه حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يا حد مسعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم السيمي قال سمعت على القمة بن وقص الليفي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فراني البخاري على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى إلى آخر الحديث المشهور فهذا الإثناد نظيف ومذهب ما عدا محمد بن إبراهيم التين سئل عنه الإمام أحمد فقال له مناكير له مناكير فأحجب لك يا أخي طيب لما له مناكير كيف خرج له الشيطان نقول لإمام أحمد قال إيه قال له مناكير خلاص ما ألش كل أحاديث مناكير أو هو منكر الحديث له مناكير فهذا الحديث مما اتفق أهل العلم جميعا على أن محمد ابن إبراهيم التيمي حفظه وأنه لم يغلق فيه يبقى ما يجيش واحد يقول هذا الإثناد وإن كان في الصحيحين ولكن في إثناديه محمد بن بريم السيم وقد قال أحمد لو مناكر لا ما تقولش كده خلاص يبقى أي إثناد في الصحيحين فيه راو متكلم فيه اعلم أن هذا ممن تقاه صاحب الكتاب وأن هذا ليس من جملة ما غلط فيه هذا الراو خلاص إذا عندنا ثلاثة أسفار البخاري يروي هذا الحديث عن أبي عوانة وثم تآخرون من استقاد يروون هذا الحديث عن أبي عوانة فهذا الحديث يرويه مسلم في صحيحه أيضا من طريق شيخيه أبي كامل الجحدري وضيل بن حسين وشيبان بن فروخ قال الاثنين دول حدثنا ابو عوان عدوا معايا بقى البخاري فيه كم واحد رواه ابي عوانه ها كيفولن ها اوكي فول احنا قلنا ايه قلنا البخاري في هذا الموضع قال حدثنا عامر خلاص كده وفي كتاب العلم سيأتي بعد ذلك قال حدثنا مسدد وفي كتاب الوضوء قال حدثنا ايه موسى ابن سلم ابن اسماعيل التجرداتي ابن سلم يبقى هذه ثلاثة قالوا حدثنا ابو عوان. يبقى كان واحد البخاري بخاري اربع لا تبقى ما طيب يبقى ثلاثة في البخاري ومسلم روى هذا الحديث من طريق شيبان ابن فروخ وابي كامل ابن حزاري فضيل ابن حسين قال حدثنا ابو عوان. يبقى كان واحد عن ابي عوانه كان واحمد قال في المسند حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا ابو عوان يبقى كم و6 والطحاوي في مشكلة في شرح مع الاثار يروي من طريق ابي داود السرياني يبقى دي كم يبقى دي 7 خلاص وعندنا ابو عوان يروي من طريق معن ابن اسد قال حدثنا ابو عوان يبا دي كام? ايه اسمها كلها ايه? متابعات. اسمها كلها متابعات دا. يجب اصطرق دي اللي يا ده الشيخ البخاري شوف كام واحد روى الحديث. كلهم يأخذوا الحديث عن نفس الشيخ بذات السند. الى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص? ها? اه الحاء ويسأل عن في حرف حاء بتبقى حاء كده ناسخة بتكون موجودة في الأثناء الحاء دي حرف تحويل حرف تحويل يعني الإمام يريد أن يقول لد أنا سأحول الحديث إلى شيء آخر لي يعني بعد ما يروي الحديث بسنديه عن شيء زي مثلا أول حديث فتح مسلم اللي افتتح فيه كتابه قال حدثني أبو خيسمة زهير بن حارث حدثنا وكيع عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى ابن اعمر. وبعدين امئيل حاء. احسن ما دي يقول ابن الحاء وظر يفكر. ها? حاء. وبعدين امئيل ايه? وحدثنا عبيد الله ابن معاذن العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا ابي قال حدثنا كهمس عن عبد الله ابن بريدة عن يحيى بن اعمر. فحاء دي حاء التحويل دي. مسلم بعد ما روى الحديث عن شيخين زهير بن حرب عن وكيع عن شاهمة كأنما أراد أن يقول لك أنا عندي فيه شيخ آخر نفس الحديث فسأحول الرواية إليه حاء وأمقيل وحدثنا عبيد الله ابن معاذن العنبلي الشيخ الأولاني مين؟ زهير بن حرب أبو خيثمة خلاص كأنما قال أنا سأحول الإثناد إلى شيخ آخر يعني لي في الحديث إثنادان وساعات يحول بثلاثة وأربعة فكلمة أول بتشوفها في الأسانيد اعرف إنها حرف تحويل أي من تحويل الإثنان خلاص، ثم أخيرا بيروي يرويه مشكل في مشكلة في شرش مع الأسار عن سهل بن بكار عن أبي عوانة بدي تسعة يرويه الحديث عن أبي عوانة عن أبي بش عن يوسف ابن ماهت عن عبد الله بن عبد المعارض. الهيط ولا اكمل اكمل في اكناد? طيب على علي حال الكلام في الاسانيد يعني اي واحد ذهنه مرتب يحب الكلام وان لم يفهمه. اي واحد وليك تلاقي العقليات الاكاديمية في قاسم مشترك بينها كلها. اللي هو الارضين. ثانية واحد في الحديث واحد في الثقوة في التفسير واحد في الطب واحد في الانداز واحد في الصيدرة واحد في التجارة. لكن الكل مرتب يعني ماشي تبع افول لما اي واحد في دول يتكلم تبص له انت دا مشدود له بالرغم انك ما انتش فاهم حاجه من كلامه بس كلام تحس ان كلامه مرتب وتحس ان كلامه حلو ها فاحنا بنقيب الدرج المبهدل ده احنا بالرتاوي دلوقتي يعني بدل ما تفتح الدرج تلاقي الاوراق كلها متلخبطه على بعضها لو عايز ورقه تلف الدرج كله احنا دلوقتي بنرتب الدرج ده ملخ ده واخدها انت بتصدق اول مرة ثاني مرة تلت مرة ممكن تشعر بشوي من الضجر والضيق لكن الرابعه مره هتركز في القطعه بقى وحدنك وازرونا على الله ااا الحرف اللي التحويل ده كما قلنا ده لتحويل الاثناز لتحويل الاثناز وهذا تجده اكثر في صحيح مسلم ها وتجده بقله في صحيح البخاري تجيره بقلة فهي بقليل بكاري لم يتصدق لبيان الاسانين انما كان همه الاكبر المت والفقر مسلم تفنن في الصناعة الحديثية يعني لما لما تقرأ صاح مسلم تفاهم تهز جماغة كده الله ايه الحلاوة دي لما تمر على سايد مسلم تحس بالصنع، انت عارف تهز لهذا دي وتقول الله الله لما تقرأ كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري التاريخ الكبير للإمام البخاري ده كتاب معجز ويكفي أن إتحاق ابن راهويه شيخ البخاري لما البخاري صل في الكتاب ده من كثر إعجابه بالكتاب دخل على بن طاهر الأمير وقال أيها الأمير ألا أريك سحراً ألا أريك عجباً وأرا هذا الإيه هذا كلام انا عارف ان عبد الله بن قائل ما كانش من بولق ولكن وهذلت لكن احاديثه رهيبه مجرد اطمئنان على الكتاب دخل على عبد الله بن ظاهر ومع ان البخاري في الميزي. شو شوف بقى انصاد الاذهان انصاد شطط فيه لا دخل وقال انا اريد صحرا انا اريد عجبا قالها الكاتب البخاري بقى في الصحيح وفي كتاب التاريخ بيتعامل بالشطر لا يصلح لا تصلح كتب البخاري لغبي الغبي ما ينفعش يقرأ البخاري ولا ينفعش بإيه ده يغيح نفسه ويدوره على فلتر ها؟ على وطير يفهمه لكن هو يقراش في كتب البخاري البخاري يقول كلمة واحدة بس يعني مثل البخاري مشهور إن هو يقول بما تقلق ثبوت اللي خالص. ان لا يثبت اتصال راوي من راوي الا اذا ثبت سماعه ولو مرة واحدة ولا في اسماد واحدة. يوم البخاري عايز فيه راوي معين مختلف في سماعه من شيء. يوم يجيب ايه? عشرة خمسة الاسماد وربعة. يسيبك. العلماء أول لقاء يقرأوا بترتيبها بترتبها يقول لك البخاري بيثبت السماع أو بيلفيه بمجرد ما يقرأ الأسانيد وراء بعضها البخاري له طريقة في ترتيب الأسانيد يريد لك فيها الضوء لحدث فلان وأسانيد قال فيها عن فلان ويرتبها وراء العضاء وشيبك أهل العلم يعرفون مذهب البخاري هو يريد هذه الأساني لتثبات السماع ولا نفي السماع هو يعرفه بقى. فالبخاري رحمه الله ما كان بيتفدى في الصحيح بمثالة الأسانيين مسلم بقى تفضل وتفنن وأظهر براعته وفهم وفهمه العالي بمثالة الإسانيين الصحيح ولم يتفدى لاستنداط الأحكام العملية من الأجل التفصيلية ولذلك لم يذوب مسلم صحيحه كل التبويب اللي انت شايف رصح مسلم مش مسلم اللي عامله. يقول باب كذا كذا باب لا التبويب ده تبويب النووي تبويب النووي رحمه الله لكن مسلم رتب الكتب قال كتاب الإيمان كتاب الشلاف كتاب الظهارة كتاب, كتاب الزكاة كتب لكن لم يبوض هذه الأحاديث كتبويب البخاري وفريع سنة بالتبويب لكل كذا ليه لأن البخاري قفض الفقه وأودع فقهاه في تراجم كتابه. خلاص كده? فلذلك لا تجد الصنعة الاسنالية في البخاري. عايز الصنعة الاسنالية تقرأ ايه فاحمة يبا اذا هذا الحديث رواه ثمانية مع عارم بن الفضل بن نعمان كلهم قالوا حدثنا ابو عوان. ابو عوان ده اسم وضاح ابن عبدالله يشكره. ثقة ثبت. إلا أنه كان أحيانا يحدث من حفظه يعني وكان أبو عوانة مملوكا كان من سبي جرجان وكان مملوكا ومالكه كان اسم يزيد بن عطاء وكان ضعيف الحديث أما أبو عوانة فكان في القمة من لمولاه وكان أبو عوانة ده القائم على التجارة بتاعة يزيد بن عطاء ففي يوم من الايام جال واحد حال. لمين? لابي عواني. قال له الدين درهمين. وسوف انفعه. قال له كيف تنفعني? قال فتعلم. فدى له درهمين. فام الشحاد ده طوص على رؤساء الباصرة. طبعا كان يجيب من عطاء رجل ايه? يعني رجل لقبها ورجل غاني. وخدالك. من الاكابة معروف البطرة. فرجل الشحات ده صف على كل رؤساء البطرة. وقال لهم بكرة الصبر تروحوا تسلموا على يزيد بن عطاء وتشكروه لانه اعتق ابا عواني. تخذلك? طبعا ده ما حصل? ويه بطل ايه? طبعا على كل الرؤساء. ففوق يزيد ابن عطاء ان الجمعة كل جايين والله متشكرين خالص يا عم انت احسن حاجة عملتها انك اعتبت الاعوان فانف الرجل ان يرجع وهذا لك يعني كل جاي هنو يسلم عليه فتاعة ومتشكرين خالص فتاعة وعين يقول لي وانا عم انتاش يوم يأنا فقط صدق نفسي يا الموضوع هذلك ساعات الانسان قد يوضع يعني الانسان يوضع في مثل هذا فيصدق يعني بيحت زمان لما كان ايام طوابير الجمعية وكان زمان انا كنت مثلا وانا طالب اعدالي وانا نزل صلي الفجر ألاقي ناس و... وقتين على شباز جمعية السمت وخذلك السمت اللي كان بيسموه روسي انهم لا روس ولا اهدنون روس منين يعني بس احنا كنا زمان مع روسي يعني فخذلك ناس قاعدين على هذا على الساعة 9 بقى لا تصمع أصلا قفل كده واعرف انك انت مستحيل حط حطول ولد الأرميز ليه؟ لان كل السمك هيخلص قبل ما ماجه خلاص كده؟ في القوينة دي مرة واحد ايه؟ قدام جمعية لقى الجزمة بتلقى في رجل فبقصة لقى الرباطة ايه؟ محلول فالمهم وقف بطريقة لا يعني غير مكتوبة أمام جمعية وقف يربط لإيه النعل بتاع لكنه غاب شوية كان عايز يعملها أخذ ذلك المهم قام كده وببصره لا أسم واقفين، أخذ ذلك فوقف شوية كده إذا عب العدد إيه يتكاف قال ما يمكن يوزعه حاجة وأنا مش واخد ذلك وأنا أول الصبور أنتبه ليه ويظهر وفض الواقف ويصدق نفسه يعني في ساعات ظواهر ظواهر بطفر على الناس تفضلك زي حيث في صبور دي يزيد بن عطاء اول ما من شكرين خارج وابو عوانة مع ان عطاء بن يزيد بن عطاء خير ابا عوانة قبل ذلك بين الفرية وبين كتابة الحديث فاختار كتابة الحديث على الحرية يعني خيروا ما بين ان يعتقوا وما بين أنه يكتب الحديث فاختار الرق ويكتب الحديث كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم أهو يزيد بن عطاده ولا حد يعرف لكن أبو عوانة في القمة في القمة فكم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم إن الله لا يرفع بهذا كتاب أقواما وضع آخرين وأبو بسر هو شيخ أبي عوانة في هذا الحديث هو جعفر بن إيهاي وهو ثقة وكان العلماء تكلموا في, في بعض حفظه لكن الرواية أبي عوانة عنه صحيحة ويوسف ابن ماهج ثقة أيضا وعبد الله بن عبد المعارض صحابي جليل معروض كذا احنا وقفنا على عتبة المد. يعني ايه تكلم على الاسناد وطفنا على عتلة في, في هذا الاسناد شيء وهو ان آآ آآ عوانه لم يتفرد بهذا الحديث فتابعه احنا قلنا المتابعة الموافقة على ذات الشيء بهذا الاسناد بالمتبق خلاصة تابعه شعبك ابن الحجاج ابو بالطنب. الضخم الذي يحدث عن الاسناد الضخم الذي يحدث عن الضخام تعرف شعبه ده لو عرفته يحبه أولي معلش أنا لما بتكلم عن العلماء ده بتكلم كلام عاشق بأتغذل فيهم لإني حياتي معهم أنا أقضي مع هؤلاء أكثر مما أقضي مع أولادي وأهلي وأحيانا قد أقضي مع هؤلاء أربعتاشر ساعة في اليوم أقرأ في تراجمهم وسيرهم وأبحث عن أخبارهم وأتتبع رواياتهم حتى صار عندي شغف بالغ يعني مجرد اسم الواحد من دول أصر بالونته على طول أول ما أسمع اسم شعبة سفيان أبو عوان أو أو مثلا اسم ابن عرائنا حمد بن زيد حمد بن ثالمة كل هاي أصر بونته أنهم أهله فما يعني المحب معذور لما أعود أتكلم كذا ساعات ونسى نفسه كده وهدلت فأنا يعني أو على علتي فشعبت ابن الحجاج أبو بسام رحمة الله على شعبه هذا أيضا غوى هذا الحديث عن أبي رشت جعفر ابن إداس عن يوسف ابن ماهش عن عبد الله بن عمرو أخرج هذه المتابع الإمام أحمد ابن حنبل قال حدثنا محمد ابن جعفر اللي هو الملقب بغندر غندر اول ما غندر في الاسناد يبقى هو محمد جعفر وخد بالك دي من الالقاب اللي برضو يصلح ان توضع كمثال على الالقاب واحنا بنتكلم عن الغيب غندر محمد جعفر الذي لقبه بغندر ابن جرير عبد الملك بن عبد العزيز كان دايما محمد جعفر في الحادثه اللي عند الداوشه وضوضاء وبتاع فكان يقول اسكت يا غندر اسكت يا غندر غندر بلغة اهل الحجاز اي المشغب غلباوي يعني تخذلك اسكت يا غندر اسكت يا غندر يا اهل الحديث بقى ما ما يتوصلوش ام اولادنا فيه على طول تخذلك زي صالح جزر او صالح ما فيش لا سعف جزر وين في المسجد بنحب الجزر كمان تخذلك لكن هو معروف لقب جزر ليه كان مرة احد شيوفه بيحدث بحديث الخرزة وبعدين قال لهم احنا وقفنا فين فطالح صحتها بدل ما يقول خرزة الجزر فضج المجلس بالضحك وبقى من يومها جزرة فده لقى برضه يقول الحديث حدثنا جزرة تبقى المصالح على طول فقدر محمد بن جعفر روى هذا الحديث عن شعبة متعارف بان درجاء لازم شعبه عشرين سنة. يا بخي. مش كده? واحد يقعد مع شعبه عشرين سنة? وثابت ابن اسم البنان اللي احنا ذكرنا حديث آآ آآ لازم انس ابن مالك اربعين سنة. وحامد ابن يحيى البلخي اثنى عمره في مجالسة ابن عيين. تخبرت والإمام مسلم لازم البخاري خمس سنوات فالإمام أحمد روى هذه المتابعة لركات شعبة ابن الحجاج عن أبي بيسر جعفر عنيس إياس عن إيسر بن بن عمر رواها في مسنده قال حدثنا محمد بن جعفر غنبا. قال حدثنا شعبة وسلق هذا الإسناد ورواه أيضا النضر بن شميل إمام العربي وإمام الحديث قال حدثنا شعبة وثق هذا الإسناد أيضا وهذه المتذاع أخرجه أبو عوانة في صحيحه أظن أنها معلقة أظن يعني أرد لأكون وهما لإن لما نقول أخرج أبو عوانة المخرج بسنده المستفسر فكأني يعني الذي في ذهني كأن أبو عوانة أخرجه معلقة في مستخرج على مثل بقي طريق آخر وهو طريق أبي يحيى واسمه مصطفى عن عبد الله بن عمرو بن عوف ويروي هذا الحديث هلال بن أسات عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد أخرج هذه الرواية الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك أخرجه أبو داود والنسيء وابن ماجث والدارمي وأحمد بن والطحاوي في عن الأثار وأخرون، كلهم من طرق عن هلال بن أسات عن أبي يحيى المعرقب اسمه مسلا عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر اصحابه يتوضعون وقد واعقابهم تلوث فقال ويل للاعقاد من النار اسبغوا الوضوء اسبغوا الوضوء يبقى في حديث ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو اسبغوا الايه الوضوء هذه الجملة لم ترد في حديث يوسف ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو ابن عمرو خلاص جزاكم الله خير ان شاء الله يعني للبحث فيله في نتابع له لا وجد عنها غدا بعد صلاة الجمعة.